بسم الله الرحمن الرحيم همين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 والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في لغ ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه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 وهو السميع البصير له مقاليد السماوات ولر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم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 تَفَوَّقُوا فِي كَبَرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيَّ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَدَعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ هُوَاءَهُمْ وَقُلَامًا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 يُفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَاوُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَغْزُو مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ لَا خِرَةٍ نَزِدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي لَا خِرَةٍ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 ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاء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 وما أصابكم من مصيبة بما كسب تيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم ومن آياته الجواري في البحر كلأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيضلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Ayo bukah Nabi maka sabu, wajafu an kathib, wya'lamu al-ladin yujadilu nafi ayatina malahum mimpiz, fma.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 أولئك لهم عذاب نذيب ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يقلل الله فما له منه وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِن مَّرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَى وَجْهَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طرفٍ خَافِضٍ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 وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أُولِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُبْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ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 سَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا لِإِنسَانٍ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن ويصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات ولض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصيل الموت